إِنَّ لَعَلِيًّا حَكِيمٌ أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمْ الذِّكْرَ صَفْحًا إِن كُنتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَّبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِمْ يستهزئون فاهلكنا اشد منهم بطشا ومضى مثل الاولين ولا ان سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن خلقهن العزيز العليم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 ذٰلِكَ تُخْرَجُونَ وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ ظَُّ تَذكُروا نِحم تَ ربِّكُمْ إِذَا سْتَوَيتٌ عَلَيْهِ وَتَقُ صُبَحَانَ الذي سَخفرَرَ لَنَ هذاَا وَمَكُ لَهُ مُقَرنِين وَإِنا إِلَ رَبِّنَا لَمُ قَنبُون جَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ أَمِ اتَّخَذَ مِنْ مَا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَظْلَمَ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 هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثَ أَشْهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ وَقَالُوا لَهُ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُ مَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إلا أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ بَلْ قَالُونَ قرية من نذير إلا قال مترفوها بما أُرْسِلْتُ به كافرون فانتقنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني اطراني فانه سيهدين وجعلها كلمه باقيه في عقبيه لعلهم يرجعون بل متعتها الاو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 أَهُم يقُمونَ رَرحمََ رَبّك نَحْنُقَ سََّ بَنهُ م عيشَتَهُم فيِي الحياتةِ الدُّنْييا وَرَفَعنَا بَعضَهُم فَووقَ بعض دَرجَات الاتَّخِذَا بَعضُهُم بَعضًا سُخْرِيّ وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ وَلَوْ لَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سقفا لِبُيُوتِهِم سُقُفًا مِنْ فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابٌ وَسُرُرٌ عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفٌ وَإِنْ كُنْ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا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 سون اہ دل فی گول سنبن بک سین مین ہوں چکی مون کل نم س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 رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَلَمَّا جَاءَهُم بِآيَاتِنَا إِذَاهُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ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 صُورَةٌ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ فَاسْتَخَفَّ قَوْمُهُ فَأَطَاعُوا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ فَلَمَّا آسفوا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 هاتنا خير ام هم ما ضربه لك الا جدلا بل هم قوم خصمون انه الا عبد انعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني اسرائيل ولو نشاء فلا تمترن بِهَا واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم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 وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ لَكُمْ فِيهَا فَكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِّنهَا تَأْكُلُونَ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ مَخَالِدُونَ داروا انهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم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 دون وهو الذي في السماء اله و في الارض اله وهو الحكيم الليم وتبارك الذي له ملك السماوات والارض وما بينهما وعين وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ كون وقيل له يا ربي ان ها اولئ قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون